طبعا ده بخلاف العبادات المتعدية زي الجهاد وزي طلب العلم وزي تعليم العلم فصلاة التطوع هي أفضل العبادات القاصرة يقول أفضلها يعني أفضل صلاة التطوع ما تسن له الجامعة طبعا هو كده أشبه بالفريضة لما الشارع يشرع لصلاة تطوع نافلة يشرع لها جماعة يدل على أن طلبها وتحصيلها أوكد من غيرها فلذلك هي أفضل صلاة التطوع ما تسن له الجماعة قال وآكدها الكسوف يعني آكد صلاة التطوع التي يسن لها الجماعة صلاة الكسوف لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها وأمر بها في حديث ابن مسعود عند البخاري ومسلم قال فالاستسقاء يعني أن صلاة الاستسقاء تلي صلاة الكسوف في الآكادية ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه ترك صلاة الكسوف عند وجود سببه، لكن الاستسقاء تأتي بعدها في المرتبة لي لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستسقي طارة ويترك أخرى يبقى الكسوف لم يتركه النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى الآية فزع إلى الصلاة وأمر بذلك أما صلاة الاستسقاء فكان يفعل الاستسقاء مرة ويتركه أخرى ولذلك فآكد صلاة التطوع مما تسن له الجماعة صلاة الكسوف ثم الاستسقاء طبعا الكسوف عند كسوف القمر أو الشمس والاستسقاء اللي هو طلب الماء صلاة الاستسقاء لطلب الماء والمطر فالتراويح لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يداوم على صلاة الترويح الجفحات النبي صلى الله عليه وسلم لعلة خاش أن تفرض علينا فنعجز عنها لم يواظب على صلاة الترويح ولذلك تأتي فيه المرتبة بعد الكسوف والاستسقاء قال فالوتر الوتر لأنه تابع للترويح هو سنة مؤكدة يجى شرع لي الجماعة تابعا مش استقلالا يجى الجماعة في الوطر ليه تابعا ليه صلاة القيام او الترويح في رمضان بدأ بعد ذلك يتكلم عن الوطر واحكام الوطر يقول واقله ركعة يعني ذا اذا كان الوطر مفصول لكن لو كان متصل بغيره يعني اوطر بخمسة او بسبع او بتسع كل هذا يسمى وتزكاة متصلة ولذلك قال وأكثره إحدى عشرة يعني إحدى عشرة ركعة يسلم من كل ركعتين وأدنى الكمال ثلاث بسلامين إجي أدنى الكمال في الوتر إنه كنت صلي ثلاث ركعات بسلاميني يصلي ركعتين ثم يسلم ثم صلي ركعة بعد كده يسلم والأفضل أنه يقرأ في الفاتحة بعد الأ في, ال في الأولى بعد الفاتحة بسبح وفي الثانية بصورة قل إياها الكافرون وفي الثالثة بقوله الله أحد قال ويجوز بواحد سردا يعني من غير جلوس عقب الركعة الثانية حتى تخالف صلاة الـ المغرب ليه نفس السالما وقالت شبه الظهر بالمغرب وقال الإمام أحمد إن أوطر بثلاث لم يسلم فيهن ووقته من فراغ من فراغ صلاة العشاء إلى طلوع الفجر ده وقت إيه وقت الظهر إذا وقت الوتر من فراغ صلاة العشاء جلابد لابد ان يكون بعد صلاة العشاء حتى لو قام بين العشاءين يؤخر الوتر بعد صلاة العشاء حتى طلوع الفجر افضل وقت للوتر اخر الليل لمن لمن وثق بنفسه ان يقوم اخذلك ده افضل اوقات انه يجعل اخر صلاته بالليل وطرا لكن اللي يصلي الوتر قبل العشاء لا يصح ولو اوطر بعد الفجر يكون قضاء قال وندب القنوت فيه بعد الركوع ويدعو بما ورد وندب القنوت فيه يعني في جميع السنه في الركعه بعد الركوع يجه يكبر ويرفع يديه ثم يقنط ده لو قال قبل الركوع يكبر المذهب على ذلك يجوز, يجوز هو طبعا المذهب بعد الركوع ويجوز لي إن هو يكون قبل الركوع يجوز ولكن هذا في المذهب غير مسنون ولكن الصواب انه يجوز قبل وبعد الركوع بعد ذلك يدعو بما ورد يعني مما ورد في طبعا القنود في الوتر خاص بدعاء العلم النساء السلام للحسن ابن علي اللهم هدنا في من هديت وعفنا في من عفيت وتولينا في من توليت وبارك لنا في من وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من ولي ولا يعز من عديت باركت ربنا وتعاليت المنفرد يفرض الضمير الإمام إذا كان في جماعة يجمع الضمير ويؤمن من خلفه وده القنوط دوت خاص بالوتر ولا يزاد عليه إلا في النصف الثاني من رمضان يقنط بسرطاء الحفظ والخلع ثم يستغفر للمسلمين والمسلمات لكن ده غير القنوط اللي في النوازل يكون في الفرائض يدعو بما تناسب مع النازل قال والتراويح عشرون ركعة بعد صلاة العشاء وفي جماعة أفضل وهي من آكد قيام الليل والتراويح عشرون ركعة ده في رمضان ولا بأس بالزيادة ده منصص الإمام أحمد ولكن كما يقول الإمام أحمد روية في هذا ألوان يعني هيئات مختلفة في التراويح وفي عدد التراويح لكن كان حال النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان أنه لا يزيد على ثلاث عشرة ركع في رمضان ولا في غيره وكان ركعات النبي صلى الله عليه وسلم تستغرق الليل كله فهنا في كيف وفي كم الاهتمام بالكيف أولى من الاهتمام بالكم يعني لو صلى كم هو يريد أن يقيم سنة النبي, سنة النبي صلى الله عليه وسلم ف يصل دي إحدى عشرة ركعة تملأ الليل وصلها في الليل كلهم. طيب لو هو يخفف الصلاة يبقى يزيد في عدد الركعات لتملأ الـ الليل. السلف كانوا يهتمون بالكيف لا بالـ بالكم. لكن نحن ان نقول أننا نهتم بالكم لازم تكون 11 ركعة وإن كانت خفيفة ودي سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهذا خلاف السنة كما يقول ابن تيمية. يجى تقليل عدد ركعات الترويح وتكثيرها بحسب طول القيام وقصره وقتها قال بعد صلاة العشاء وبعد سنة العشاء يجى من السنة ايضا انك انت تبدأ بختام السنة الرواتب اللي هي ركعتين بعد العشاء ويستمر الى قبل الوتر وقتها بعد صلات العشاء حتى قبل الوتر دي الترويح وفي جماعة أفضل لأنه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك عدة ليالي وكره الموظبة على ذلك خشية أن تفرط واتفق بعده الصحابة على فعلها جميع بامر ايه الخليف الراشد عمر بن الخطاب ودي من سنة الخلفاء الراشدين الا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتمسك بها طيب والأمة ترقد ذلك عنهم بالقبول الى يومنا هذا نصلي في جماعة وكان ابن عمر يفضل أن يصليها منفرد ولكن امام محمد يقول يعني سنة المسلمين اوله أن يصليها وخصوصاً أن من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليله وانام بعد ذلك على فراشي عند الإمام أحمد جاء هذه فضيلة كبيرة يصلي مع الإمام حتى انصرف الإمام يأخذ أجر إيه يأخذ أجر قيام الليل كله وهي من آكد وهي من آكد قيام الليل وجاء في فضل أحاديث كثيرة اللي الطرويح منها من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه قال ثم, ثم الرواتب الرواتب ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر وهما اكدها الرواتب يعني السنن الرواتب جمع رواتبها اللي السنن التابعة للإيه وسمية خد بالك يبقى عليها الرواتب كما في المذب عشر ركعات كما في ذكرها الماتين يتأكد فعلها ويكره تركها إلا في سفر إذا في السفر يخير بين فعلها وتركها إلا سنة الفجر النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها في السفر وايضا الوتر كان يوتر على الدب السرد اللي ذكروا الماتن لهذه الركعات العشر ورد بها حديث ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم قال أن ابن عمر يقول حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم عشر ركعات وذكر نفس الحديث لكن في من ثابر أو ضاب على سنتين عشرة ركعة في اليوم والليلة بن الله له بيتا في الجنة يعني مثل ما فكر المات إلا أن قبل الظهر أربع ركعات وهما هي ركعتان قبل الفجر وهما آكدها لي آكد السنة والرواتب بسنة الفجر لما البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر وقالت أيضا ركعة مرفوعا ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها ولعل على المقصود هنا الفريضة وليس النافلة نفسه سلم أشد تعهدا منه على ركعتي الايه الفجر من النواف لو كنا ان ركعتها الفجر هنا وركعتها الفجر هنا خير من الدربة فيها ان هي السنة يعني ولا هذا يعني قول لبعض اهل الالي قال وصلاة ليل ونهار مثنى مثنى روى ابو داود وغيره ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا صلاة الليل والنهار مثنى مثنى البعض قال ان ذكر النهار شاذ لكن لها طرق تقويها قال وتسن وتسن صلاة الضحى وسجود التلاوة والشكر وتسن صلاة الضحى روى البخاري ومسلم عن أبي هرير رضي الله عنهما قال أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن حتى أموت يشوف المعاهد شدة المعاهدة على وصية النبي صلى الله عليه وسلم كان حال الصحابة كده صوم ثلاثة أيام من كل شهر، من كل شهر، وصلاة الضحى ولو من على وتر، فمما عهد وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم به أبي هريرة أن هو صلاة الائِ الضحى. بداية وقت صلاة الضحى من خروج وقت النهار، يعني عندك الشمس وقت شروق الشمس، بعدها تعلو الشمس قدر رمح يوجد بعدها مقدار حوالي ربع أو ثلث ساعة يبدأ وقت صلاة الضحى أو سما صلاة الشروق أو الاستشراق يبدأ وقت الضحى إلى قبيل الزوال أفضل وقت صلى فيه الضحى إذا اشتد الحر لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال فصل لي صغار الإبل ترمض يعني يشتد عليها الرمضاء او حر الرمال فهذا الوقت مع شدة الحر يعني مثلا في الساعة العشرة كده يجد افضل وقت صلاة الضحى و وتسن صلاة الضحى وسجود التلاوة سجود التلاوة يسن لكن مع قصر الفصل بين السجود وسببه اللي قراءة او سماع آية فيها سجد، لكن لو طال الفصل لا يسجد، لي لأن محله قد فات، سواء قارئ أو مستمع، فالقارئ والمستمع يسجد ل إذا مر بأية فيها سجد، المستمع اللي هو بيقصد السماع، المستمع كأن القارئ له إمام. فلا يسجد إلا إذا سجد القارئ ولا يسجد قبل القارئ قال والشكر يعني سجود الشكر النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان إذا جاءه أمر سرور أو بشر به خر ساجدا شاكرا لله يسأل سجود الشكر عند تجدد النعم واندفاع النقم للناس عامة وممكن يسجد الأمر يخصه قال ولا بأس بالتطوع في كل وقت إلا ثلاثة أوقات المن من الصلاة في هذه الأوقات الثلاث متعلق بجميع البلدان حتى بمكة أول وقت قال من طلوع الفجر الثاني إلى ارتفاع الشمس قيده رمحين. إذا الأول من طلوع الفجر الثاني هو الفجر الصادق. ولو لم يصلي فرض الفجري. أول ما يطلع متعلق به الآذان. الفجر الثاني في وقته إذا كده بدأ وقت الإ الكراهة. يستمر ذلك قال إلى ارتفاع الشمس قيد رمح يعني قدر رمح في عين الرأي وذكرنا أن ذلك يعني ممكن يكون بثلث أو ربع ساعة بعد شروق الشمس الوقت الثاني للكراها عند قيام الشمس حتى تزول قيام الشمس يعني منتهى ارتفاعها في السماء بعد ذلك تبدأ بالانخفاض يعني الشمس تكون تشرق من الشرق تعلو في السماء لما تصل للأقص ارتفاع لها في السماء تبدأ في الانخفاض ناحية الغرب أعلى ارتفاع تصل ليه ده اسمه قيام الشمس يعرف قيام الشمس بوقوف الظل لا يزيد ولا ينقص يعني كده لو عندك مثلا آآ آآ راية أو عمود منصف الأرض مثلا ارتفاعه متر طبعا الشمس لما بتشرق بيكون طوله في جهة الظل بتاعه بيكون في, في جهة عكس الشمس في جهة المغرب ويكون طويل جدا كلما ترتفع الشمس يقصر إذا كانت في أعلى ارتفاع فوقها مباشرة بيكون آآ آآ هنا لا زيد ولا ينقص الظل بعد ذلك لما تبدأ في الـ الـ الـ الـ السقوط إلى ناحية المغرب يتحرك الظل إلى ناحية الشرق ده اسم وقت الزوال طيب الثالث يقول الثالث بعد صلاة العصر الى كمال غروب الشمسي اجا وقت الكره الثالث بعد صلاة العصر يعني بعد فراغ صلاة نفسه للعصر غير ما قلنا في الفجر الفجر قلنا ايه من الاثان لكن هنا بعد ان يصلي الشخص صلاة العصر اول ما يصلي العصر يمنع من التطوم حتى وإن لم يصلي غيره لو صلى غيره ولم يصلي هو يجز له أن يتطوع طيب لو شرع أحرم بصلاة العصر العصر وبعد كده قلبها إيه ثم قلبها نفلا أو قطعها لعذر يبقى لا يمنع من الإيه من التطوع حتى يصلي العصر وذلك قال بعد صلاة العصر لكن دي كان من, الإيه من الآذان بعد صلاة العصر إلى كمال غروب الشمس يعني يسقط القرص كاملا لكن الراجح أن وقت الكراهة يكون قبل المغرب يعني حين تضف الشمس إلى الغروب تصفر أو تحمر يجي بعد العصر ليس وقت الكراهة يجوز أن كنت تصلي تطوع بعض صلاة العصر لما تكون الشمس ايه بيضاء نقية مرتفعة روى مسلم عن عقبة ابن عامر رضي الله عنه يقول ثلاث ساعات وذكر فيهن وذكر طبعا نقول الثلاث ساعات دولار لأن هما دولار ذكرهم الماتن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع يجاء ده أول وقت وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب يبقى صلاة التطاق في هذه الأقات محرمة ولا تنعقد أن ابتدأها مصلي فيها لو شرع فيها فدخل وقت النهي وهو فيها إجلا يستديمها يقطعها المذهب حتى ما كان له سبب زي سيود التلاوة زي الكسوف زي قضاء سنة, سنة راتبة زي تحت المسجد صيف شتاء ما فيش مفي ليس هناك فرق لكن في المذهب يستثنى من المنع من الصلاة في هذه الأوقات بعض الأشياء منها ما أشار إليه المات هو ويجوز في هذه الأوقات فعل ركعتي فجر آذاء ركعتي فجر ليس الفجر يجا يصح وفعلها فعلها وقت النهي بشرط إن تكون آداء يعني قبل صلاة الفجر لكن بعد صلاة الفجر تكون قضاء وركعتي الطواف سواء كانت فرد أو نفل في كل وقت منها وصلاة جنازة حتى وإلا يخف عليها التغير خلي بالك بقى يبقى ايضا يجوز في هذه الاوقات مش في التلاتة في وقتين بس صلاة جنازة بعد فجر العصر حتى وإن لم يخف عليها التغير ليه مما ثلاث اوقات بعد فجر وعصر ده وقت طويل لكن الوقت اللي قبل صلاة الظهر ده وقت قصير يجاوب يحدث في الوقتين الطويلين لطول مدتهما فالانتظار يخاف منه على الجنازة لكن في الوقت القصير الا لم يخف على الجنازة لا يصل لكن لو خاف عليها التغير يصلي حتى في هذا الوقت قبل الظهر للعذر قال وتح وتحية مسجد مسجد يوم جمعة هذا ايضا مما يستسنى يعني يوم الجمعة طبعا انا بتكلم على يوم الجمعة مش طوال اليوم لكن في حال خطبة الجمعة ويجوز قضاء الفوائت في كل وقت الفوائت اللي هي الفراض يعني لو عليه لم يصل الظهر العفر مثلا فقام مثلا كان نائم وقام في وقت نائم يصليه بعد ذلك بدأ في باب صلاة الجماعة قال صلاة الجماعة تجب على الأحرار القادرين حضرا وسفرا للصلوات الخمس المكتوبة يعني تجب على الأعيان من الرجال فلا تجب على صغير ولا امرأة ولا خنثة الأحرار لكن الرقيق ده لا تجب عليه لملك سيده نفعه او بعضه نفعه ان كان يعني مبعض القادرين لكن في ناس غير قادرين مريض في مطر وهكذا حضرا وسفرا تمام كذا حتى لو كان هناك عدو ويتربص بالمسلمين شرعت في هذا الوقت صلاة الجماعة وإذا كنت في فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة معي شرعت صلاة القو في جماعة حتى في الحرب للصلوات الخمس المكتوبة، وأيضاً يعني النوافل التي تش... التي يشرع لها الآء الجماعة لا يجب إنك أنت تصليها جماعة، لكن تجب للصلوات الخمس المكتوبة. طيب النوافل اللي إحنا ذكرناها اللي تسن ليا الجماعة دي سنة. لا يجب أنك أنت تصليها في جماعة قال وأقلها إمام ومأموم اثنان بالاتفاق إمام ومأموم لكن هذا في غير الجمعة والعيد لأن الماذا بل نشترط لها الإيه؟ الأربعين طب لو المأموم أنثى يجوز وتنعقد بها الجميع طب لو الإمام حر أو عبد والمأموم عبد ينعقد بهم الجميع قال وتدرك بالتكبير قبل تسليم وتدرك بالتكبير فإذا من كبر مأموما مأموما يجي من كبر وهو مأموم قبل تسليم الإمام يعني يعني قبل تسليم الإمام التسليم الأولى حتى ولو لم يجلس يجي أدرك الجماعة في المذهب لأن أدرك جزء من الصلاة مع الإمام فيقصوه على من أدرك ركع مع الإمام لكن هذا غير راجح الراجح أن الجماعة تدرك بركعة روى الشيخان عن أبي هريرة مرفوعا من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة لكن ماذا أنه حتى لو تكبرت الحرام قبل تسليم الإيمان التسليم الأولى يجب كده أدرك الجماعة قال ومن أدرك الركوعة غير شاك أدرك الركعة واطمأن ثم تابع طيب من ادرك الركوع مع الامام بحيث انه ينتهي الى قدر الاجزاء من الركوع قبل ان يزول الامام عن قدر الاجزاء منه تمام كيف ادرك الركوع انه يقبض على ركبتيه وانثني ظهره لو ادرك هذا القدر المجزئ من الركوع قبل ما يرفع الإمام من القدر المجزئ من الركوع يجى هو كده إيه أدرك الركوع مع الإمام وأدرك الإيه أدرك الركوع طيب سواء أدرك معه الطمأنينة أم لا مش لازم يطمئن حتى يدرك الإيه الركع بالركوع لا هو مجرد أنه يصل للقدر المجزئ قبل أن يرفع الإمام من القدر المجزئ من الركوع إجأ أدرك الركع. ولكنه يطمئن بعد ذلك جلابد لا يكون اطمئن في ركوعه بعد كده ثم تابع يعني إيه تابع الإمام وقد أدرك الركعة ليه؟ لأنه لم يفته من الأركان إلا القيام وهو القيام بيأتي به بي مع تكبيرة الإحرام وبعد كده أدرك مع الإمام بقية الركعة فإيجا كده إيه؟ أدرك الركعة ويتابع مع الإمام الصلاة طيب هنا بيقول غير شاك يبقى من شك هل أدرك الإمام ركعة أم لا لا يعتد بهذه الركعة طبعا الشيخ الثامين كان رجح كان رجح إن في هذه الحالة ينطبق عليه أنه شك في ركعة أو في رك ماذا يفعل بالأول يتحرى الصواب لو غلب على ظنه شيء يعمل به ويسجد بعد التسليم لو لم يغلب على ظنه شيء يبني على اليقين أنه الأقل فيلغي هذه الركعة يعتد بها ويسجد قبل قال وما أدرك مع إمامه آخرها وما يقضيه أولها وما أدرك المسبق من صلاته مع إمامه هو آخر صلاته يعني بالنسبة له يكون آخر صلاته ويقضي أولها لما أدركوش مع الإمام يقضي على أنه أول الصلاة لأن النفس يقول فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا إذا من دخل مع الإمام بناء على هذا الكلام في الركعة الأخيرة يجا يدي آخر صلاته يجا يتورك مع الإمام ثم يقوم يقضي ما فاته ثلاث ركعات على أنه أول الصلاة يبقى على نفس صفة اللي اللي ما فاته يستفتح ويتعوذ ويقرأ الصورة مع الفاتحة ده المذهب لكن الراجح اللي رجح ابن حجر فتح الباري أنه يتم في الهيئات ويقضي في القراءات يبقى طبعا في قضاء في إتمامه في مذاهب كثيرة للعلماء في الجمع بين القضاء والإتمام لكن الأقوى إن هو يتم في الهيئات ويقضي القراءات يعني كالمذهب يتم في الهيئات يعتبر ما أدرك هو آخر صلاته وبعد كده يتم عليه يعتبروا انه هو اول صلاته ويتم عليه يتم عليه في الايه في الهيئات يجادر ركع الاولى انه ادركها مع اليوم كأنه ركع الاولى ثم بعد ذلك يضيف اليها ركع اخرى مثلا انه ادرك في الاشياء اخر ركع يجادر يعتبرها كأنها الاولى ويتم عليها يجي يصلى ركعة أخرى كده كأنه صلى ركعتين ثم يجلس تشهد الأوسط ثم يقوم ويصلى ركعتين ثم يجلس للتشهد ويسلم طيب هنا هو أتم في الهيئات لكن قضي يقضي في القراءات يجي هذه الأولى الأولى ديت اللي هو أدركها مع الإمام كانت سر يجي هو عليه يجي يقضي القراءة يقضي إيه كما فاته اثنين بصور واحدة بفاتحة نيجي يخضيهم كما فاتوا اثنين ركعتين بصور وفا... جهرا ثم ركعة بفاتحة سر طيب الرجال الآن ماذا يفعل من أدرك من ركعة من الأشياء يقول فيصلي ركعة جاهرا بصورة ثم تشهد أوس ثم يقوم ويصلي ركعة بصورة هنا يكره الجهر بعد التشهد يسر بها ثم يقوم يصلي ركع بفاتحة إجاء ماذا فعل؟ هو أتم في وقضى في القراءات طيب قال وسن أن يقرأ في سكتات الإمام وإن لم يسمعه لبعد لا لطرش سنة للمأموم يعني أن يستفتح ويتعوذ في الجهرية لأن المملة يجهر بذلك. يجي أنت لا تسمع منه التعوذ والاستفتاح وتستفتح وتتعوذ ويسن للمأموم أن يقرأ يقرأ الفاتحة وصورة حيث شرعت قراءة الصورة يعني في الركعة الأولى والثانية مثلا يقرأ بهما في سكتات الإمام في الصلاة الجهرية طيب لو لم يسكت يجا يقرأ لي على المذهب ان هو يقرأ المذهب عند الحنابلة عندنا ثلاث سكتات للإمام الأولى قبل الفاتحة في الركعة الأولى فقط لذلك يقرأ فدع الاستفتاح وبعد الفاتحة في كل ركعة ينتظر، آه، بقدر أي أن يقرأ مم الفاتح والثالث بعد فراغ القراءة لي ليتمكن المأموم من قراءة سور. ده المذهب لكن الراجع أنه أن هذه سكتات لم ترد في الثلاث سكتات لم ترد في السن بل ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له سكتتان سكت فأول القراءة ليفعل دعاء الاستفتاح وسكت بعد القراءة وقل إن هذا السكت كانت بعد الفتحة لكن لطيفة للفصل بين قراءة الفتحة والصورة لا تتسع لقراءة الفتحة طيب وإذا لم يسمعه لبعد لا لطرش يجي سنة أن يقرأ في سكتات الإمام وإذا لم يسمعه لبعد لا لطرش يبقى أيضا سنة لمأموم أن يقرأ الفاتحة وصورة إذا لم يسمعه المأموم لم يسمع الإمام يعني لبعد عن الإمام فيقرأ متى شاء بيقول لا لطرش اللي هو الصمم يعني إذا كان يسمع الإمام ل لصمم لو قرأ فغالبا ال الأصم يكون صوته مرتفع فيشغل فيشغل من حوله عن استماع إيه الاستماع لقراءة الإيه الإمام طب لو لبعض يجا كلهم السامعين يجا كلهم هياقروه يجا لا يحصل تشويش يجا لذلك فرق بين البعد والإيه والطرش لكن الراجح وجوب قراءة الفاتحة مش الصورة الصورة سنة وجوب قراءة الفاتحة على المأموم في جميع الحالات ويقرأ بها في نفسه كما ورد بذلك الأحاديث النفس الصلاة والسلام قال لا تنزعون القرآن إلا أن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب في نفسه بعض الناس يقرأ بها سرا قال وسن لإمام تخفيف مع إتمام يسنر الإمام عدم الإطالة للصلاة بشرط أن يكون هذا التخفيف مع إتمام للصلاة زي بيقول أنس أن النساء الله عليه وسلم كان أخف صلاة في إتمام محل استحباب التخفيف ما لم يؤثر المأموم التطويل لو المأموم أثر التطويل لجهذا كانت لمصلحته فإذا أثر التطويل يطيل الإمام يبقى إيه وسن لإمام تخفيف مع إتمام وتطويل أولى أطول من الثانية يجيسان الإمام تطويل قراءة الركعة الأولى أطول من قراءة الركعة الثانية زي يقول البهوتي إن أبو قتادة قال كان أبو صلى الله عليه وسلم يطول في الركعة الأولى أبو سعيد يقول كانت الصلاة تقام فيذهب الذاهب إلى البقيع يقضي حاجاته ثم يتوضع ويأتي النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الركعة الأولى مما يطولها طيب وانتظار داخل ما لم يشق على مأموم يجيسان للإمام أنه ينتظر الداخل اللي حس به في الركوع أو في غيره لأن فيها مصلحة وما فيش مضرة يجا مستحب وينتظروا بنية التقرب مش بالله بنية التودد يجا يستحبوا للإمام انتظار الداخل بشرط ما لم يشق على مأموم يجا ما لا يطيل في الانتظار لهذا الداخل بما يشقه على المأموم لأن حرمة المأموم الذي معه في الصلاة أعظم من حرمة المأموم الذي لم يدخل معه الصلاة بعد وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوب إذا قمت الصلاة التي يريد أن يصلي أن يصليها يعني مع إمامها لو أراد صلاة نافلة أي جاد بعد القامش بيشرع في نافلة لا تنعقد مطلقا راتبة أو نفل مطلق ليه نبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة طيب لو أقيمت الصلاة وأخذلك وكان في نافلة هنا يقول ايه فإن كان في نافلة اتمها الا ان يخشى فوات الجماعة فيقطعها يقول لو كان في صارة نافلة وهو يصلي يجي في فرق بين حالتين انه يشرع في نافلة بعد الاقامة او هو يصلي اقام المؤذن هنا المذهب أنه هو يتمها خفيفا لا يجعلوا يقطعها لقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم لكن متى يقطعها إن خشية فوات الجماعة فيقطعها ليه؟ لأن الفرد هم من النفل وظاهر ال الكلام والمذهب يخشى يخشفات الجماعة بإيه أنه تخرج جميعها لأنه يدرك يقولنا بإيه لو كبر تكبيرها قبل أن يسلم التسليم الأولى فلو خشى أن يفوت منه ذلك يقطع النافلة ليدخل مع الإمام في صلاة الجماعة ولكن الراجح أنه يقطع النافلة عند إقامة الصلاة لكن لو بقى منه جزء قليل يستطيع أنه يتمه قبل أن ينتهي المؤذن من الإقامة يبقى يتمه ولكن لو الجزء المتبقي زمنه أو زمن صلاته أكبر من صلاة النافلة يقطعها لما رواه الشيخان عن أبي بحيلة قال أقيمت صلاة الصبح فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي والمؤذن يقيم فقال أتصلي الصبح أربعا ظاهر النبي صلى الله عليه وسلم أرد منه قطع النافلة بمجرد إقامة الإيه الصلاة طيب بعد ذلك يتكلم على الإمامة قال الأولى بالإمامة الأقرأ العالم فقه صلاته ثم الأفقه ثم الأسن ثم الأشرف ثم الأقدم هجرة ثم الأتقى ثم من قرع يجي الأول بالإمام الأقرأ العالم فقه صلاته وما يلزم في صلاته الشروط والأركان والوجبات والمبطلات بعده ثم الأفقه يعني الأعرف بفقه الصلاة يجي الأولى أنه يقدم الأجوة قراءة الأفقه لأنه جامع بين المرتبتين القراء والفقه ثم الأسن يعني إن استويا يقدم الأسن يعني الأكبر سن ثم إن استويا يقدم الأشرف يعني القراشي النفس سيقول إما من قريش يبقى إيه لو واحد قراشي أو نسبه أشرف هو ده اللي, إيه اللي يقدم لو استوى, استوى في الأشرفية إذا الأولى الأقدم هجرة يعني اللي سبق إلى دار الإسلام مسلما ومثل ذلك الآن السبق بالإسلام إذا يقدم بالسابق لدار الهجرة أو السابق بالإسلام على غيره ده لما ثم الأتقى والأورى لأن المقصود من الصلاة الخضوع ورجاء إجابة الدعاء والأتقى والأورع أقرب إلى ذلك ده بشفاعة وخاصة للمأمومين يقول الله جل إن أكرمكم عند الله أتقاكم ثم من قرع يعني يحصل بعد كده لو تشاح وتساوي في كل الأمور يحصل قرع بينهم اللي تخرج قرعته يجوال الأحق بالامامة ليه؟ لانه في الاستحقاق وتعفر الجم يقرع بينهم كسائر الحقوق طب لو كده احنا عندنا الفاضل ده الاولى بالامامة طيب لو تقدم المفضول على الفاضل الصلاة صحيحة في جميع الاحوال الصلاة صحيحة مع الكراهة لكن لو اذن الفاضل للمفضول بان يقوم مقامه في الامامة فلا كراهة قال وساكن البيت وإمام المسجد أحق إلا من ذي سلطان. طيب يبقى ساكن البيت صاحب البيت لسلطانه هو أولى بالإمامة فيه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تأم لا يأمن الرجل الرجل في أهله ولا في سلطانه. وإمام المسجد أحق إيجا أيضا إمام المسجد الراتب أحق بالإمام ممن حضرهم حتى ولو كان في الحاضرين من هو أقرأ أو أفقه منه لأن الإمام الراتب هو أحق الناس بالتقدم التقدم عليه تأخير له عن حقه بغير حق لأن هذا يجب إساءة الناس به هو كأنه لا يستحق الإمام قال إلا من ذي سلطان يعني صاحب البيت وإمام المسجد لا يكون أحق من ذي السلطان الحاضر في البيت أو المسجد ليه؟ لأن السلطان ليه يعام على صاحب البيت وعلى إمام المسجد قال ولا تصح خلف فاسق ككافر إلا في جمعة وعيد تعفر خلف غيره طيب تاني ولا تصح خلف فاسق لا تصح الصلاة خلف الفاسق اللي هو اللي يأتي كبير أو يصر على صغير إمامته لا تصح ولو لمثله لأنه لا يؤمن على شرائط الصلاة ده المذهب ولكن الراجح وألف في ذلك ابن تأمير زالة أن الصلاة تصح خلف الفاسق والمبتدع ما لم تكن بدعته مكفرة ولا تصح خلف فاسق ككافر يعني كما لا تصح خلف كافر لا تصح خلف الفاسق ليه طبعا الكافر بالاتفاق لا تصح الصلاة خلفه لأنهم عندوش شرط القبول والإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم والتهارة لازم نية والصلاة لازم نية وليس له نية لكن فعل ان المات القوزة الفزخ على الكافر وآثر قياس قياس ضعيف ليه لان الاصل الفرع مختلفين لا تساوية طيب ازاي واحد يصلي خلف كافر يعني عندك الان بعض الملحدين بعض المستشرقين بعض العلمانيين وممكن يكونوا كفار لو واحد صلى خلف كافر وهو لا يعلم أنه كافر واخد ذلك بعد الصلاة طب تلزمه لعادة ولا لا هنا شغلها ثامية بيقول احنا نفصل لو كانت عليه علامات الكفر ايجا تصح الصلاة ايجا المأموم يعيد ايجا فيش عذر بالجاهل في هذه لأن لان فيه قرين طيب لو انت جاهل بحاله ولا تظهر عليه علامات الارحاد والكفر جفاذ الحالة الصلاة صحيحة إلا في جمعة وعيد تعذر خلف غيره خلى بالك الاستثناء هذا لا يعود إلى الكافر لأنه لا تصح الصرخة في الكافر في كل الأحوال لا في جمعة ولا في عيد ولا غيره ولكن هذا الاستثناء للايه للايه الفاسق لأنه هو المقصود أصالة بالكلام ويقول لا تصح الصرخة في فاسق. كأيه قياسه على الكافر قال لا تصح الصلاة خلف فاسق إلا في جمعة آه وجمعة وعيد تعذر خلف غيره نجا في ضرورة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يصلون لخلف الولاء وكافينهم الفساق ابن عمر كان وغيره كانوا يصل خلف الحجاج قال ولا تصح خلف محدث او متنجس يعلم ذلك طيب. في ولا صبي لبالغ ولا صبي لبالغ اجالات صح امامه الصبي لبالغ بس ده الكلام ده في الفرض في النفل بالمذهب على الجواز زي الترويح والبوتر والماذا بين الكسوف والاستسقاء سنن دي نافل خلفه نافل جيخ أخف لكن الراجح صحة الصلاة خلفه المميز الصبي المميز مطلقا لحديث عمرو بن سلم اللي كان يأم إيه قومه وكان صبي بسبع سنوات ولا تصح خلف محدث صحة حدث أصغر أو حدث أكبر او متنجس يعني كان سواء كانت نجاسة في بدنه او في ثوب او بقعته اذا كانت نجاسة غير معفو عنها يعلم ذلك يعني يعلم بحدثه او نجاسته ليه لانه اخل بشرط في الصلاة مع القدرة يقول انه متلاعب هو, هو لا صلاة له في نفسه يقول انه صلاة له غيره ولكن خلي بالك نا سبق ان احنا اتكلمنا على إن طهرت الثوب والبدن من الواجبات فجتبت صلاة من تعمد أما من كان جاهلا ثم علم بها إثناء الصلاة هنا لا تفسد صلاته إلا إن تمكن من إزالته ولم يفعل لكن لو لم يستطع إزالة داخل الصلاة صلاته صحيحا طيب طيب الإمام كان يجعل أنه هو مثلا محدث والمأموم يجهل حدث الإمام مستمر ذلك حتى انقضت الصلاة بعد كده عرفه المأموم لا يعيد والإمام يعيد طب لو أثناء الصلاة علم المأموم بحدث الإمام ينفرد أو ينفرد يصلي منفرد أو ينفرد بجماعة لكن لو اتم به ولول لحظة وهو يعلم ان صلاته باطلة ايجا ايه الصلاة باطلة لا تنعقد الصلاة قال فصل يقف المأمومون خلف الامام ويصح معه عن يمينه أو عن جانبيه لا قدامه ولا عن يساره فقط ولا الفذ خلفه أو خلف الصف إلا أن يكون امرأة ماذا نتكلم عن موقف الإمام والمأمومين يبقى السنة أن يقف المأمون المأموم سواء كان رجل أو امرأة خلالها يقف المأمومون رجالا كانوا او نساء ان كانوا اثنين فاكثر لكن واحد يقف بجواره يجي اكثر من شخص يجي يقف خلف الامام ليلة هذا كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا قام في الصلاة قام خلفه الصحابة رضوان الله عليهم ويصح معه عن يمينه لو, لو وقفوا معه عن يمينه مساويين له للإمام في وقوفه لكن الأول كما يقول في المبدأ أنهم يتأخر عنه قليلا قوفا من التقدم لأن التقدم يجعله من مغتلات الصلاة ومراعاة للردبة أن الإمام أعلى من ردبة المأمون طب إزاي نعرف أنه أمام ولا خلفه بمؤخر القدم بالعقب اللي هو الايه العقب اللي هو الكعب لو هما بصلوا قاعدين يبقى الاعتبار بإيه بمحل القعود او عن جانبيه يبقى ممكن لصلوا عن يمينه وعن يساره ليه لناذا ابن مسعود فعل ذلك صلى بين علقمة والاسود ولما فروا قال ايه هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يا وده الوقوف في وسطهم ده المرأة اذا أمة النساء تقف معهم في الصف وسطهن هذا موقف الامام وايضا للعرا لو كانوا خارج من البحر عرا يقف معهم في الصف لا يتقدم حتى لا يروا العور إلا إذا كانوا عميان أو في ظلم لكن الأول أن لا يقف لا يقفوا عن جانبيه يقف يقف خلفه لأن النبي صلى الله عليه صلى مع جابر وجبار واحد رفع يمينه واحد رفع يساره فالنبصص اخذ بايديهما طبعا اول جابر عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم الله, عليه وسلم الله عليه وسلم دفعه خلف أداره عن يمينه ثم لما وقف عن يسار صلى الله عليه وسلم دفعهما صلى الله عليه وسلم لا ينقلهما الا إلى الاكمل طب حديث ابن مسعود اللي احنا ذكرناه اللي قال انا رأيت ان يفعل ذلك لما بين على القمى والاسود قالوا يعني هذا محمول على الجواز او زي بيقولون المسجد كان مكان كان ضيق لكن على جمال اقوال كما يقول ابن النجار الصلاة صحيح على جمال ايه الاقوال لا قدامه لان لا يصح ان هو يقتدي به لهم ايجا امامه لعشان يقتدي به يستدير القبلة ايجا تطل صلاته لكن لو في عود في رزال الجمعة والعيد والعدد كثير ممكن يتقدم على الإمام ولا عن يساره فقط يبقى يبقى لو يمين الإمام خالي لا يقف عن يساره لكن لو ممكن يقف عن يمينه اليسار البعض على يمين وبعض على يسار لكن لو اليمين خالي ويقف عن يساره لا يصح ليه لأنه صلى الله عليه وسلم أضار جابر من يساره إلى يمينه، ولا الفذ خلفه أو خلف الصف جاء لأن نفس كلها صلاة المنفرد خلف الصف، إلا إذا كانت إلا أن يكون امرأة. حديث أنس يقول وقفت أنا واليتيم وراءه، فقامت العجوز من وراء أنا، فصل نفس ثم انصرف. قال يصح اقتداء المأموم بالإمام في المسجد وإن لم يره ولا من, ولا من وراءه يعني لا يراه ولا يرى من وراءه إذا سمع التكبير وكذا خارجه إن رأى الإمام أو المأمومين يبقى هنا الماتن ذكر حالتين يصح فيما الاقتداء حال داخل المسجد وحالة خارج المسجد الحالة الأولى أن يكون الإمام والمأمومين داخل المسجد يصح اقتداء المأموم بالإمام في المسجد حتى وإن لم يره ولا من ورائه يعني لا يرى الإمام ولا يرى من ورائه بشرط أن يسمع التكبير إذا كانوا جميعا داخل المسجد يكتفى بالتكبير ليه لأنهم كلهم في موضع الجماعة كلهم يمكنهم الاقتداء بسماع الصوت كأي جاهنة أشبه المشاهدة طيب إيه لم يسمع التكبير ولم يره ولم يرى من وراه كان داخل المسجد لا تصح الصلاة هنا للمأموم يعني لأنه لا يمكنه من الاقتداء بالإمام إذا أول حال إذا كانوا جميعا داخل المسجد يجا يكتفى بالتكبير طيب والحالة الثانية إذا كان أحدهما خارج المسجد قال وكذا خارجه إن رأ الإمام أو المأمومين يبقى المأمومين يرى يجا في الحالة دي إذا لما يكون خارج المسجد يعني الإمام في هو اللي في الخارج أو هو اللي في الخارج مش كلهم يجمعهما مكان واحد لكن هذا في الخارج وأخذلك في هذه الحالة هنا بيكتفي بالرؤية يجي الاول ان هو ايه الرؤية مش السماع إذا لازم يرى الامام او يرى المأمومين الذين وراء الامام حتى خلا باك لو كانت الرؤية في بعض الصلاة يعني من شباك كده ليه لان عائشة الناس كان يصلي من الليل وفي جدار الحجرة قصير فالناس رأوا شخص النبي صلى الله عليه وسلم فقاموا يصلون بصلاته خذلك وطبعا هذا يرونه عند القيام قيام النبي صلى الله عليه وسلم وقيام لكن عند الركوز يدل يرون النبي صلى الله عليه وسلم يكتفى بالرؤية في بعض الصلاة. طيب ويكره وقوفهم بين السواري إذا قطعنا يعني يكره وقوف المأمومين بين السواري الاستوانات يعني اعمدت المسجد اذا قطعت هذه السواري الصفوف لما يكون لا حاجة هناك للصفة بين السواري المسألة لك لو في حاجة المسجد ضيق او الناس كثير رائجة ممكن لو ي... جمعة او عيد ونحو ذلك ان كانوا يصلي في المسجد واخدلك طبع العيد في الخلاء لكن مثلا الجمعة والمسجد الضيق أو العدد كثير جا ممكن يقفوا بين الآء السواري ولا تقطع الصف هذه الحالة كأنها آء مصلي لكن لما يكون ليس هناك حاجة لذلك خذلك المسجد التسع والعدد العدد قليل جا في هذه الحالة لا يقفوا بين الآء السواري ليه عندنا أقوى موارد في ذلك مروى ابن وغيره عن معاوية بن قرر عن ابيه قال كنا ننهى أن نصف بين السواري على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونطرد عنها طرداء يعني اكتفي النهاردة بهذا القدر أقول قول هذا وأستغفر الله لكم يزاكم الله خيرا